And if not... En لفضيله الدكتور علي. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد وألقى في الأرض We hebben het de وللظالمون في ظلال مبين <تصفيق> يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غير وإذ قال ZANG avion What is اتبع سبيل من اناب الي ثم الي مرجعكم فانبئكم بما كنتم تعملون يا هلية إنا إن تكم ثقال حبة من خردل فتكون في صخرة فتكون في صخرة أو في السماوات أو الله لا يحب كل مقتال فقور وقصد في مشيك وارضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الأمير ألم تروا أن Boom. Mm -hmm. موسيقى <تصفيق> نمتعهم قليلاً ثم نضطرهم إلى غذاب غليظ ولئن سألتهم أن خلق السماوات والأرض ليقولن الله قول الأنبياء. بل أكثر ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلا إن الله عزيز حكيم فلم تر أن الله وسخطر الشمس والقمر كل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن ألم تر أن الفلك تجري في البطر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذاته كلا آيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كالظلل دعاهم لَهُ الدِّينُ دَعَو الله لَمْ لَهُ الدِّينُ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَلَدِ فَمِن لفضيله وما Yeah. ZANG